الكلمة والضحك الكلمة أكبر الفتوح الإنسانية في عالم الكشف والاختراع لو لم يخترعها الإنسان لوجب أن يخترع ما يساويها وينوب عنها لأنه لا حياة له بغير التفاهم بينه وبين أبناء نوعي ولا تفاهم على شيء من الأشياء بغير الكلمة أو ما يدل دلالتها أن أقول على شيء من الأشياء وكفى؟ كلا بل نعمم القول على الأشياء وما ليس بشيء من الأشياء ونضرب المثل بيوم الأربعاء أو يوم الخميس أو يوم من الأيام في الشهر الأول من السنة الحاضرة ما هو ذلك اليوم وما هو ذلك الشهر وما هي تلك السنة يصعب علينا أن نسميها شيئا من الأشياء يتأتى لنا أن نشير إليه كما تشير إلى كل شيء نراه أو نحصره مسافة من الفلك تدور فيها الأرض حول نفسها ولست هذه المسافة الثابتة التي تعود إلى مكانها في مجرى المنظومة الشمسية من أجواز الفضاء شيء أو لا شيء ولكنه على ذلك اسم لا بد منه لمن يذكر التاريخ ولمن يعمل في ساعته الحاضرة ولمن ينظر إلى المستقبل ويقرر له المواعيد والمواقيد والاسم في اللغة هو الذي استطاع أن يصطاد للعقل هذه المسافة المجهولة من الفضاء الأبدي ويعطيها الدلالة التي لا غنى عنها ولكنها ليست بالدلالة الوحيدة التي لا غنى عنها كل ما تدل عليه اللغة لا غنى عنه للإنسان ومن هذه المحسوسات التي ننمسها ونراها بالعين كالطريق والمركبة والكرسي والإناء فإننا نجرب الاستغناء عن اللغة يوماً ونحاول أن نتفاهم عليها وهي غائبة عنها لا نستطيع أن نشير إليها لا سبيل وصدق القرآن الكريم كل علم هو علم الأسماء والله علم آدم الأسماء كلها لأنها هي العلم الإنساني من مبدأه إلى منتهى ألا إنه علم الإنسان وكل علم للإنسان يعرض له النقص من بعضنا وحيد فإذا قال لنفسه لابد لي من اللغة فلا ينسى أن يقول لنفسه نعم وحذار من هذه اللغة فإن النفع منها للعقل عظيم جدا عظيم ولكن الضرر منها غير قليل وغير مأمون من منافعها أنها تحصر المارد المنطلق فتحبسه في القمقم المرصود مطيعا حيث يراد ومن أضرارها أنها تحبس المرضة الكثيرة في قمقم واحد فتنطلق مرة واحدة حيث يراد واحد منها وتنحبس مرة واحدة حيث نريد أن نطلق منها هذا وندع من هذا اودتنا اللغة أن نحسب كل اسم علما على شيء واحد وكثيرا ما يكون هذا الاسم كالقمقم الذي يحتوي فيه عشرات المرضة بعلامة واحدة وما من شبه بينها غير تلك العلامة لضروضة التمييز والتقسيم تعودنا أن نسأل ما العلم ما الفهم ما الحس ما الضمير وتعودنا أن نسأل كيف نعلم وما وسيلة الفهم ولماذا نحس وما بالنا نصغي إلى الضمير تعودنا ذلك وتعودنا أن نجيب بجواب واحد كأننا نسأل في جميع هذه الأحوال عن شيء واحد وما نسأل في الحقيقة إلا عن أشياء كثيرة تنبئ عنها كلمة واحدة ما نسأل في الحقيقة إلا عن عشرين ماردا أو أكثر من عشرين يجمعهم القمخم الواحد الذي نشير إليه وفي سياق هذه الرسالة رسالتنا عن حكمة جحا أمير المضحكين نسأل كما تعودنا من كل كلمة ما الضحك؟ ولماذا نضحك؟ وما الضحك بشيء واحد؟ وما نضحك لسبب واحد؟ وما نفكر في الضحك على نحو واحد؟ ولكنها الكلمة التي لا غنى عنها ولا أمان منها كذلك ما لم نعرف سر الرصد المسحور وهنا نحن أولاء في هذه الرسالة نعرف سر هذا الرصد في كلمة واحدة كلمة الضحك لنعرف منها أمير المضحكين بين المضحكين ونعرف منها أضاحكه بين أشتاة المضحكات الضحك ضحوك ضحوك عدة إذا صح هذا التعبير وليس بضحك واحد ونحن نضحك لأسباب كثيرة ولسنا نضحك لسبب فرض لا يتعدد ويشك أن يكون لكل حالة من حالات ضحكتها التي تصدر عنها ولا تصدر عن حالة غيرها كأنما هي لغة كاملة على أسلوبها في التعبير هناك ضحك السرور والرضا وهناك ضحك السخرية والازدراء وهناك ضحك المزاح والطرب وهناك ضحك العجب والإعجاب وهناك ضحك العطف والمودة وهناك ضحك الشماتة والعداوة وهناك ضحك المفاجأة والدهشة وهناك ضحك المقرور وضحك المشنوج وضحك السفاجة وضحك البلاهة وما يختاره الضاحك وما ينبعث منه على غير الطرار بل ربما كان لكل مضحكة من هذه المضحكات ألوان لا تتشابه في جميع الأحوال. فالضحك المسرور قد يكون سرورها زهوا بنفسه واحتقارا لغيره وقد يكون سروره فرحا بغيره لا زهو فيه بالنفس ولا احتقار للآخرين والضاحك الساخر قد يضحك من عيوب الناس لأنه يبحث عن تلك العيوب ويستريح إليها ولا يتمنى خلاص أحد منها وقد يضحك من تلك العيوب لأنه ينفس عن عاطفه لا يستريح إليها عامة بين إخوانه الآدمين ولا خاصة في أحد يعنيه من أولئك الإخوان والضاحك من عيوب السخف والحمقة قد يضحك من السخيف الأحمق أو يضحك من الذي يحكيه في سخافته وحمقه فيعرف كيف يحكيه وكلاهما باحث من بواعف الضحك مخالف لغيره في أثره وداعيه ومعنىه هذه المسألة وضعت موضع التجربة العلمية بعد انتشار الصحافة وتنوع موضوعاتها واختصاص طائفة منها بموضوع الفكاهيات والمضحكات وتنافس الكتاب في اتداع فن جديد من أساليب الفكاهة والضحك كلما ألف القراء أسلوبا منها وسئموه أو اشتاقوا إلى غيره فظهرت الفوارق بين النكات التي تدعو إلى الضحك وتميزت بأسمائها وعلاماتها وأوشك الكتاب الفكاهيون أن يتميزوا بالتفوق في كل باب من هذه الأجواب واستطاعوا أي يفرقوا بينها بالتعريفات أو بالحدود المفهومة ولعلنا نطالب هؤلاء الكتاب بما ليس عندهم إذا سألناهم أن يرجعوا بهذه الفكاهات المختلفة إلى مصادرها من الطبيعة البشرية والعلل الفلسفية، ولكننا نستطيع أن نعتمد على تجربتهم في التنويع والافتنان لأنه عمل نزاولونه كل يوم ويعرفون خطوات الانتقال فيه من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب. ولو لم يكن هذا الاختلاف في الأساليب إلا اختلافا في التعبير والتنميق ومن أمثلة الاجتهاد في التفرقة بين موضوعات الضحك والفكاهة كتاب مزاج الفكاهة لمؤلفه إيفان إيسار الذي اشتغل زمنا بكتابة الفكاهيات وتقسيمها وترتيب أقسامها وأراد بكتابه, بكتابه هذا من عنوانه إلى خاتمته أن يكون تطبيقا لآرائه واختباراته لأن العنوان نفسه يشتمل لعبا بالألفاظ كاللاعب الذي يدخل في المكات الجناسية لأن كلمة يومر بالإنجليزية تأتي بمعنى المزاج وتأتي بمعنى الفكاه وتدل على اخلاط الجسم في مذهب الأقدمين كما تدل على وسائل تعديل هذا الإخلاط بالدواء أو بتطبيق الخواطر وتنزيه النفوس ولا تحصي أفانين الطاحك والفكاهة كما شرحها المؤلف في كتابه ولكننا نشير إلى بعضها على سبيل التمثيل وندع للقارئ ليقص عليها من تجاربه ما يشاء فمن هذه الأفنين الملاحظة المزدوجة أو الملاحظة اللاذعة ومثالها كلمة تقال عن الزواج من أجل المال، إنه يصلح أبا لها بسنه وزوجا لها بثروته أو كلمة تقال عن البخيل إنه يضع نقوده في الحشية ليجد تحته شيئا يستند إليه ومن هذه الأفانين اللابدة أو العبارة الشاردة والفرق بينها وبين الملاحظات السابقة أنها أقرب إلى المثل السائر الذي يسهل تعميمه ولا يخص أحدا بعينه وأما الملاحظات السابقة فأكثرها يقال عن الأشخاص أفرادا بغير تعميم ويدور على شؤونهم ولا يدور على المواقف والأطوار ومن أمثلة النكتة اللابدة أو العبارة الشاردة أن الأخلاق طلاء تمسحه الخمر وأن السن تخون أصحابها لأنها تدل على السن وأن الحكيم حين تقنعه حكمته بأن يتزوج يصبح الأحمق زوجا وله أبناء وأن لابس النظارة منظره بغيرها أحسن ونظره بغيرها أقبح وأن الأمريكيين أحرار لأنهم يأخذون حريات كثيرة ومنها اللغز وعماده على المغالطة أو على جميع المتشابهات التي تختلف في الحقيقة أبعد الاختلاف ومثاله أن يسأل السائل لماذا وضع واشنطن على تل فيجيب المجيب لأنه مات أو يسأل السائل ما ذلك الشيء الذي يصنعه الرجل واقفاً وتصنعه المرأة جالسة ويصنعه الكلب على ثلاث والجواب المصافحة أو تحية السلام عند اللقاء ومن أفانين الفكاهة الجناس اللفظي وهو يشبه اللغز بالسؤال والتورية يسأل السائل ما وجه الشبه بين الفلاسفة والمرايا والجواب التأمل والنظر أو يسأل السائل ما وجه الشبه بين الكتاب والشجرة والجواب كلاهما له ورق أو يسأل السائل ترى هل يحاسب الرجل على قتل الوقت إذا حطم الساعة والجواب كلا إذا ضربت الساعة أولى ومن هذه الأفانين المساجلة والمحاوره، وقد يكون السائل فيها هو المجيد نقول تقول لي لماذا تشرب الخمر قل لي ماذا تقترح أن أصنع به وتسألني أي الدجاج أطول رقادا كي ألا تعلم الذي ما ومنها الظن المختلف وهو يتوقف على الموقف وتعدد المشتركين فيه ووجود اللبس الذي يدعو إلى اختلاف الظنون ومثاله قصة عن في بمقصورة قطار فتاه حسناء وامرأة عجوز وكهل فرنسي وضابط ألماني أثناء الاحتلال ألمان باريس ودخل القطار نفقا فسمع في المقصورة صوت قبله وصفعة ثم خرج القطار من النفق وهم صامتون وعلى وجه الضابط الألماني أثر صفعة، وقالت المرأة العجوز لنفسها ما أظهرها من فتاة، وقالت الفتاة الحسناء لنفسها عجبا له يقبل العجوز ولا يقبلني، قال الضابط الألماني يا له من فرنسي خبيه غنم القبلة وغنمت أنا الصفعة، وقال الفرنسي لقد نجوت بها قبلت ظاهر كفي وصفعت الألماني ولم يتهمني أحد. ومنها النادرة وهي نكتة لا بد لها من قصة تتعلق بصناعة أصحابها أو بعملهم وقواعدهم المتعارف عليها كان مارك توين الكاتب الفكاهي المشهور يعمل في إحدى الصحف وتكاد الديون تستغرق مرتبه وكان من عادته أن يهمل كل إنذار يأتيه من صاحب داين اتفق يوما أن كاتبا من مساعده كان إلى جانبه وهو يهم بأن يلقي بعض هذه النذر في سلة المهملات تنبهه الكاتب قائلا انتظر يا سيدي فإن في ظهر الورقة كلاما يقول فيه صاحب الدين أنه سيقاضيك إن لم تسرع إلى السداد فقال له مارك توين كأنه ماضي في عمله ألا تعلم يا صاح أن الورقة التي تكتب على وجهين تهمل في هذا المكان ومنها الكلمة التي تقال وتفهم على معميين أحدهما يصر والآخر يزعج أو يخيف. وتشبهها كلمات الجناس كلما دلت على نقيضين يقول الرجل لزميله في بلاد نيام نيام أكلت البشر إن الزعيم يريدك للغداء أو يقول فرانكلين وهم يكتبون وفق الاستقلال يجب أن يتعلق بعضنا ببعض وإلا تعلقنا على انفراد أو يقول الشيطان الفضيلة في الوسط وهو يجلس بين رجلين من رجال السياسي أو يقول قدح الماء للبرشامة تقدمي وأنا بعدك وفيها مثل لظاهر التحية وباطن اشتراك في البلاء أو تقول الفتاة لمن يغازلها أنا كالقاطرة إن لمستني صرخت ومما أحصاه الفكاهيون المعاصرون من أساليب التعبير الفكاهي أسلوب القلب والعكس ومن أمثلته إن الحب يذهب بالزمن وإن الزمن يذهب بالحب ومنها أن بعضهم يحب أن يشاهد الصور المتحركة وبعضهم يشاهد الصور المتحركة ليحب ومنها إن الإنسان يخلق المتاعب وإن المتاعب تخلق الإنسان ومنها أن من يتعمق إلى أساس الأمور ترفعه الأمور إلى الظروة العليا ومنها ليس الضحك بداية سيئة للصداقه ولكنه نهاية حسنة وتكرار الكلمة في مواضعها ثم من فنون الفكاهة كتكرار ذكر الذكاء في هذه العبارة الفتاة الذكية أذكى مما يبدو عليها لأن الفتاة الذكية لا تبدي ذكاؤها أو هذه العبارة غير المتوقع يقع أحيانا حين لا تتوقع من المرء ما هو خليق أن يقع منه أو هذه العبارة علينا أن ننسى أنفسنا لنشعر بالسعادة ولكننا لا نسعد إذا نسينا أن ننسى أنفسنا والنسيان المعهود للعلماء والمعلمين يضحك أو يحسب من أسباب الفكاهة وتروى لذلك قصص كثيرة هذه أمثلة منها جلس أستاذ في مكتبه بالمنزل وهو في قلق شديد على زوجته التي أدركها المخاض وإذا بقريبة له تقطح من مكتب لتبشره بولادتها وتصيح به إنه ولد ويكون قد ذهل عم حوله فيسألها وماذا يريد وذهب أستاذ إلى طبيب فقال له أخرج لسانك ثم قال له لسانك بحالة حسنة ولكن ما هذا الطابع الذي عليه فابتسم الأستاذ وقال أهو هناك وأنا أحسبني وضعته على الغلف وأكذبت إبريل وما جرى مجراها فن من هذه الفنون الفكاهية يقول ماركتون إن أول إبريل يوم واحد في السنة يذكرنا بغفلتنا في جميع الأيام ويقول المنتمدرون بهذا اليوم إن الذين يولدون فيه يكتمون تاريخ ميلادهم ليثبتوا وجودهم ويستريحوا من ولا الناس بتذكيرهم وما يحاولون كدمانه وكذلك من يولد في اليوم التالي أو اليوم السابق ولكنهم يتقون اسم مغفى الإبريل على كل ضحية تجوز عليه الأكاذيب في يوم مجعول لهذه الأكاذيب والعثرة اللسانية أو القلمية تضحك وتهيئ النفس من ومن قبيلها قول بعض الخطباء على أثر حفلة موسيقية من الحفلات التي لا تكثر في القرى إنها لحسن الحظ حفلة نادرة ويشتف هذه العثرة أن طبيبا كتب شهادة وفاة ووضع اسمه في موضع سبب الوفاة بدلا من موضع التوقيع والغلطة مع حسن النية تثير الغيث في من يصاب بها وتثير الضحك في من يشاهدها وإحدى النوادر المروية عن هذه الغلطات أن صاحب حانة كان يقف وراء البنك في حانته إذ هجم عليه قادم مستعجل وسأله في لهفة عندك شيء يزيل الفواق؟ فلن يجبه صاحب الحانة ولكنه ضربه بالفوطة المدلولة على وجهه فنظر الرجل إليه شزرا وهم أن يبطش به لولا أن بادره صاحب الحانة معتذرا وقال له إنني أرحتك بهذه الضربة من الفواق ثم ظهر أن الرجل لم يكن به فواق وإنما طلب الشراب الذي يزيله لزوجته التي كانت في السيارة عند الباب فقد يتبع الغلطة حسن التخلص فتضيف إليها الفكاه على فكاه. أخذ بعض المدعوين إلى إحدى الولاء في حديث معجاراته أحب أن يبدأه بالغيبة والنقد لأنها من الأحاديث المحبوبة في أمثال هذه المجتمعات فانحنى بالذم والوقيع في رجل لا يعرفه على مسافة منهما وفاجأته السيدة قائلة ويحك إنك تعني زوجي؟ قال نعم ولهذا أكره وأراد طبيب مستشفى المجانين أن يتصل برقم يحتاج إلى التحدث مع صاحبه على عجل فجن جنونه لإهمال لعاملة ومروغتها في الجواب وصاحبها محتدما ويلك أتعلمين من أنا؟ قالت لا ولكن يعلم أين أنت والغلطة المطبعية إحدى الغلطات الفكهية والمضحكة وهي خاصة بكل لغة وقال تصلح الترجمة إلى لغة أخرى ولكننا نضرب لها الأمثلة بما عرفناه من غلطات المطبعة في عندنا وأحدها غلطة الصفاف في نقل السطور بين إعلانات الزواج وإعلانات الوفيات فإذا بالخبر يقرأ أن العروس تقبل التهنئة من المدعوين ثم شيعوه بالرحمات والدعوات وحدث في الاحتفال برفع الستار عن تمثال نهضة مصر أن حكيم دار العاصمة وقف على مقربة من كبار الرؤساء وقبعته على رأسه ومنشته في يده فعلقنا على ذلك في كتابة أخبار الحفلة واضطربت السطور بين يدي الصفات فجرى الخبر على هذا المثال وحضر فلان وفلان وصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامعة الأزهر فلوحظ عليه أنه كان يلبس حباعته ويعبث بمنشته، وهو على مقربة من كبار ولاة الأمور وكتب بعض المخبرين حديثا مع مستر فريدريك فإذا به يسمى مستر تاليب بيك وغلطات المطبعة من هذا القبيل لا تحصى في جميع اللغات ولكنها تزداد في اللغة العربية لتشابه بعض الحروف وحسن التخلص وحده قد يحاول الموقف من الغضب إلى الضحك فلو عرف السامع أنه ملفق للخلاص من الحرج واللوم فهب عريس مع عروسه إلى محطة سك الحديد للسفر إلى باحية يقضيان فيها شهر العسل ثم عاد إلى عروسه من شباك التذاكر فمعه تذكرة واحدة وصاحب به مغضبة ما هذا يا عزيزي تذكرة واحدة فما كان أسرع منه إلى الاعتذار بالكلمة الوحيدة التي تخطر على البال ولا يخطى على الزوجة أنها عذر مختلق للخلاص من هذا المأزق الأليم في مطلع شهر العسل قال ما هذا يا عزيزتي لقد أينسيتني نفسي وفوجئ موظف في المصرف قد أغمض عينيه وكاد أن يستسلم للنعاس. قال الرئيس أتنام في أول النهار قال الموظف اليقظ على رسلك يا سيدي؟ ألا أستطيع أن أغمض عيني لحظة للصلاة قبل بدء العمل ويذكرون من ضروب الضحك خيبة الحيلة وارتدادها على صاحبها أو ظهور الخضيعة على من يفرط في الذكاء فلا يلبف أن يبدو لنفسه والغيره كأنه مفرط في الغباء دخل الرجل على طبيب في عيادته فاعتقد الطبيب أن الزائر مريض يطلب العلاج وأراد أن يحي إليه بمقدار أجرته في غير مساومة فعمد للتليفون وأداره وراح يقول لمحدثه المزعوم نعم أنا الدكتور جونسون إنني مشغول جدا تسأل عن القيمة المطلوبة إنها كما أخبرتك 500 ريال وأنت تذكر هذا حسن إلى اللقاء إذن ثم وضع سماعة التليفون والتفت إلى الزائر متسائلا ماذا أستطيع أن أصنع لك يا سيدي فأجابه الزائر لا شيء أنني موظف مصلح بالتليفونات الذي طلبته لإصلاح تليفونك وكان موظفان يعملان في مكتب واحد يفرغ أحدهما من عمله نحو الساعة الرابعة كل يوم ويبقى الآخر بعده ساعتين أو أكثر لإنجاز عمله. فسأل هذا صاحبه ذات يوم كيف تنجز عملك في هذا الموعد؟ قال صاحبه إنني لا أنجزه أيها الزميل، ولكنني كلما صادفت مسألة معضلة كتبت على الورقة يعرض على مستر سميث ولابد أن يكون في هذا المكتب مستر سميث واحد على كل حال فخلع صاحبه سترته ونظر إليه متحديا وهو يقول كمن نشط من عقال الآن تبقى أنت للساعة السادسة أنا مستر سمير الذي تجهله فعرفه بعد اليوم ومن أساليب الفكاه الأقضية التي يسمونها بالأقضية السلمانية اتهم رجل بالسرق فأراد المحامي أن يجر القاضي إلى شرك يغريه بالوقوع فيه وتحذلق في دفاعه متعمدا فقال إنكم تعاقبون رجلا كاملا بعمل ذراع واحدة هي التي جذبت السلع المأخوذة من وراء القبان قال القاضي وهو يظن أنه أوقع المحامي في شركه حسن نحن نحكم على الذراع بالسجن ستة أشهر ولينطلق صاحبها حيث يريد فخلع المتهم ذراعه المصنوعة وهم بالانصراف والمفارقة إحدى هذه المضحكات وعلى نحوها نصيحة الناصر لا تقص على الأصلع حكاية يقف لها الشعر فهو جهد ضائع وعلى نحوها تحذير المحذر لا تقتل الرجل الذي قبل زوجتك اليوم فإنك لم تقبلها منذ سنة ويأتي الضاحف من تناقض المعاني الكثيرة بهذا التحذير فمنها أن الرجل الذي قبل الزوجة لقي عقوبته التي تساوي القتل ومنها أنه قام بواجب أهمله الزوج ومنها أنه لازم في المستقبل ومنها أشبه ذلك كثير وعلى نحوها إن غاية الكسل أن تستيقظ عند الفجر لكي تجد وقت طويلا للدوران والصورة الهزلية في الكلام أهم هذه المضحكات ومن هذه الصور أن فلان بلغ من طول وجهه أن الحلاق يتقاضاه أجر الحلاقة ضعفين وأن فلان بلغ من ضخامته أن ظله وقع على رجل فمات وأن فلان بلغ من طوله أنه يصعد على كرسي ليغسل أسنانه وصورة الجواب مع المغالطة فيه لون من الأنوال الفكاهة وتهيئة النفس للضحف مصور له أولاد قباح يدعبه ناقد فيعجب له كيف يصنع أولاده بهذا القبر ويصنع صوره بذلك الجمال والمصور يجيب لا عجب يا سيدي أولادي أصنعهم في الظلام وصوري أصنعها في النور وتقول فتاه لزميلتها أقد رفضت في الزواج من فلان وهو منذ ثلاثة أشهر عاكف على الشراب فتقول الزميلة وهي تصطنع الجد في الجواب هذا الذي نسميه مبالغة في إحياء الأفراح. وتهزأ سيدة من زميلتها المؤلفة وتسألها من الذي ألف لك كتابك الأخير إنه بديع وجواب المؤلفة من جنس السؤال صراني والله أنه أعجبك من الذي قرأه لك وتعد المقال من بواعث الضحك وهي الأكذوبة التي توقع السامع في بعض الغرم أو بعض التعب دون أن يصحبها ضرر أليم والمبالغة فيها كإختلاق أخبار ناعي والاعتدال فيها كالدعوة إلى ولينا ولا ولينا أو تقديم الحلوى وفيها دواء غير مطلوب ومن الفكاهة اتباع الحكمة بحكمة أخرى توافق مقدماتها ولا تخطر في الحسبان ومن أمثلتها أن الألفة في الحب تولد الاحتقار والأطفال وأن الفتاة التي تشبه الكتاب المقروء توضع مثله على الرف، وأن تفاحه في اليوم تبعد عنك الطبيب ولكن بصله في اليوم مفعولها أكيد تبعد عنك كل الناس وأن اثنين لازمان للشجار ولازمان أيضا للزواج وأن المال لا ينطق والما لا يخرس السخرية احدى هذه الألوان ومن السخريه أن يقول القائل جادا أنه يعني ما يقول ما بال فلان ينتقم مني كل هذا الانتقام إنني لم أحسن إليه كل هذا الإحسان فذهب فتى إلى شباك البريد فوجد الموظفتين في شاغل عنه بحديث طويل عن زي فستان السهرة الذي كانت تلبسه إحداهما فتأنق الفتى في الوصف والرجاء وطلب إلى إحداهما أن تتفضل بإعطائه طابعا قرمزي الوسط وردي الحافة منقوش الأطراف والجوانب ومشغولا كله ولا يساوي مع هذا أكثر من ثلاثة مليمات والمحاكاة باب من أبواب السخرية تتشابه الأمثلة عليها ويدخل فيها التهكم والمجاراة خلى أحد المدوين بإحدى المدوات في سهرة الرقص فقبلها واستجابت لقبلته لحظة غير قصيرة ثم قالت له بعد أن فرقت شفتها وشفتاه أتعلم أنها أول قبلة رضيت بها في حياتي فقال الفتى كأنه يجاريها نعم لأنك على ما يظهر ورث الشيء الكثير بغير تعليم وتحدث بعض الجلساء بدعوة عامة عن الثروة ووسائل جمعها كانه يهلم السامعين أنه من أصحابها فأثنت إحدى الجالسات على سرعة فهمة لأنه يعرف الكثير عن المكاسب ما قلت ما يكسب والنصائح المضطردة مع القياس الظاهر مع استحالاتها بعد التأمن اليسير أحد هذه الأقسام التي اصطلحوا على تقصينها في الصحافة الحكاهية ومن قبيلها هذه النصائح قل لمن يهمون بالزواج وقل لمن يهمون بالطلاق وقل لمن يهمون بالموت وقل لمن يهمون بالولادة ويتمشى على أسلوب هذه النصائح الهازلة الجواب جواب رجل أصيب بالزكام وأشار عليه صديق بوصفة المهجعة وقال له نعم اليوم أعمل بوصفة جونز، وغدا بوصفة سميث وبعد غد بوصفة براون فإن بقيت مني بقية لوصفتك يوم الأحد فهو دورك وقد تطرد الوصايا التالية مع هذا النسق من النصيحة لا تترد الربابة من جبهة امرأتك بمطرقها لا تقلق إذا علمت أن كل شيء يذهب في الغسيل حتى البدلة لا تنتفق وأنت تعلم أن الصفر أسمن الأرقام لا تحمل هم الزبدة إنك تصنعها من حشائش الأرض متى تسرت البقرة لا تتردد ببذل النصيحة لا أحد سيسمعها لا تعمل بنصيحة وأولها هذه وعندهم فكاهة يسمونها فكاهة قبل وبعد مدارها على المقابلة بين هذين الطرفين في مسائل الزواج على الخصوص وهذه أمثلة منها قبل الزواج تقبل فتاة الفتاة لتربطه وبعد الزواج تربطه لتقبله قبل الزواج يأخذ الرجل بيد امرأته حبه وبعد الزواج يأخذ بيدها دفاعاً عن النفس قبل الزواج يقول الرجل لا بد أن ينفذ أمري في منزلي أو أعرف السبب وبعد الزواج يعرف السبب قبل الزواج يسعى الرجل إلى المرأة وبعد الزواج يسعى للمرأة قلما يكون الرجل بالمزايا التي تراها فيه المرأة قبل الزواج وقال لما يكون بالعيوب التي تراها فيه بعد الزواج في بعض البلاد الشرقية لا يرى الزوج امرأته قبل الزواج وفي البلاد الغربية لا يراها بعده ويلحق بهذه الزوجيات تهكم المحدثات والمحدثين من بنات الدقة القديمة كما يقال في مصر باللغة البلدية ومنها أمثال هذه المقارنة البنت من الدقة القديمة تحمر إذا خجلت وبنتها العصرية تخجل إذا حمرت والبنت من الدق القديمة كانت تذهب إلى المدينة وتقف عند جماعة الشابات المسيحيات أما بنتها العصرية فإنها تذهب إلى المدينة ولا تقف عند شيء والبنت من الدق القديمة كانت تشعر بالإهانة إذا عرض عليها الشراب وأما بنتها العصرية تتبلع الإهانة والبنت من الدق القديمة كانت لا تكسر على تناول يد ستاها ولكن بنتها العصرية لا تكسر على تركها والرجل من الدق القديمة له رأس يصلح للحسابات ولكن ابنه العصري له عين تنظر إليها وهم يصطلحون على تسمية إنسان مشهور ينسبون إليه الحكمة التي يخترعونها لساعته من قبيل قول الشرقيين قال الراوي عند إسناد الكلام الذي يعلم السامعون أنهم مخترعوه وأشهر هؤلاء الحكماء المختارين للإسناد الصادق والمدعى حكيم الصين كونفوشيوس من كلامه المزعوم قال كونفوشيوس الرجل الذي يسوق بيد واحدة يصطبن بالكنيسة وهم يعنون بذلك خطر الزواج لأن الرجل الذي يسوق بيد واحدة يخسر امرأة معه في السيارة باليد الأخرى ومن كلامه المزعوم قال كونفوشيوس الفتاة التي لها مستقبل تحذر الرجل الذي له يضبط ومن كلامه الرجل الذي يغازل المرأة على المصعد ليس في مستواها ومن الأضاحيك ضرب من المزاح الفارغ الذي يشبه ما يسمى في الزجل العرب الحديث بالدور المجنون يسأل السائل محدثه ألم أرك في بلدة بافالو؟ فيجيب محدثه لم أذهب قط إلى تلك البلدة ويعود السائل فيقول ولا أنا ويجري الحوار بين اثنين على هذا المنوال. ماذا تصنع؟ أبحث عن ورقة ضائعة أين سقطت منك؟ في الشارع الثامن والثلاثين لكننا في الشارع الأربعين. نعم أعلم ذلك، ولكن هنا نور والحكمة التي يفلت منها درسها حسوبة في هذه الأضاحي. تقص المدرسة على الأطفال قصة الحمل الذي لم يسمع كلام أمه فأكله الذئب. ويقول أحد الأطفال في براءة أو في خبث. والحمل الذي سمع كلام أمه أكله نحن. أو يقول المدرس لتلاميذه الصغار. إن العصفور المبكر يلتقط الدودة يقول أحدهم والدودة المبكرة يلتقطها العصفور ومن المفيد أن نلاحظ هنا أن هذه التقسيمات لا تبدو غريبة للقارئ العربي الذي ألم بعلوم البيان والمعاني والبديع لأن الكثير منها مقرر بتعريفاته وأمثلته وشواهده بتلك العلوم وما من قارئ عربي ألم بعلوم البلاغة بعض الإمام إلا وهو يعرف التورية والمقابلة والمشاكلة والهزل الذي يراد به الجد وتأكيد المتع بما يشبه الذم وتجاهل العار والإدمار في مقام الإظهار وإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر والتشبيه الملفوف والمفروق والفصل والوسط والقلب والالتفاف والتغليب والكناية والتحريف والتصحيح كل هذا مألوف للقارئ العربي من بلاغة لغته كما يألف من كتب الصناعة اللغوية جميعا محكم القول في جوامع الكلم والفرائد واللوابد والمثل السائر واللحم الذي يحصل من الألغاز والألغاز التي تحصل من ضروب الرمز أو الإيهان والتعمية إلا أننا لم نشأ أن نطلق هذه التقسيمات والتعريفات على ضروب الفكاهة المصطلح عليها بين المشتغلين بكتابة الصحفية وما إليها لأن مصطلحات الصناعة اللغوية وضعت للغة العرب لتنميز درجات البناخر ومعانيها ولم توضع هذه المصطلحات الحديثة عند الغربيين لشيء من ذلك وإنما وضعت التفرقة بين موضوع وموضوع من مادة الصحافة الفكاهية فأمر آخر يبعد بين هذه المصطلحات الحديثة وبين مصطلحات علوم البلاغة العربية وذلك أن المصطلحات الحديثة لفنون الأضاحيك لم تزل على فجاجتها الأولى ولم تدلغ بعد من الدقة في الأسماء والتعريفات والشواهد مبلغ نظائرها في علوم البديع والمعاني والبيان وقد يختلط بعضها اتفاقه في مصدر الشعور وأثره فلا يتم التعريف بينها إلا بحكم العادة بين المشتغلين بعمل واحد يعرفون مواده وأجزاءه وأجزاءه بالإشارة والنظر والنظرة العادرة ولا يلزم أن يقيموا الحدود بينها بالفواصل المنطقية أو النفسانية على أن الاختلاف بين عناوين الفكاهات ولو بحكم العادة جدير أن نتوقف عنده وننتظر ما يليه من التعريفات والتقسيمات التي ترجع إلى اختلاف في أصول الموضوعات أو اختلاف في طبيعة الشعور وسوف يأتي الوقت الذي يميز فيه بين ضحكة وضحكة كما نميز بين كلمة وكلمة ونعني بذلك تنميز الفهم والتفسير ولا نقصر الأمر على الشعور والتلبية النفسانية فإننا الآن نميز بشعورنا بين ضحكات مختلفات كما كان آباؤنا وأجدادنا يميزون بينها لتبادل الشعور والتلبية بين نفس ونفس وليس هذا ما يعني طلاب التمييز بين أثاني الفكاهات والمضحكات في الدراسات العصرية سواء قصدوا من هذا التمييز تنسير العمل بين المشتركين فيه كما يتيسر للعاملين في حانية واحد أن يميزوا أنواعه بحرف مرقوم على الرف أو علامة منقوشة على الصندوق أو قصدوا من هذا التمييز أن ينفذوا إلى ينابيع الشعور المتعمقة بالنفس البشرية حيث تصدر المضحكات والمبكيات وتكمن أسباب الغرائب والمألوفات وما ينبغي لنا أن نزعم أننا نفهم نفوسنا حق فهمها ونحن نجهل الفرق بين ما يضحكها وما يبكيها وما يقع منها موقع الألفة أو موقع الغرابة في أعمق الأعماق وربما كان اسم الضحك مغريا بالاستخفاف منافيا للجد في بواعثه ومعانيه ولكن البحث عن أسباب الضحك جد كأصدق الجد الذي يعرفنا بنفوسنا كما يعرفنا بها أعظم العظائم وأفدح المحزنات بل كان الأمر المحزن يسير التعليل لأننا لا نحار فيه ولا يخفى علينا أنه يرجع إلى حب السلامة وكراهة الضرر والإصابة وربما كان لنا نحن الآدميين شركاء في الشعور بالمحزنات بين الحيوانات العليا وبعض الحيوانات الدنيا، لأن الحزن عندها بمثابة رد الفعل الجسداني لكل ألم وكل مكروه. أما الضحك، ليس من السهولة التفسير بهذه المنزلة، ولا سيما الضحك الذي يتشعب ويتفرع وتتباعد مصادره من النفس، أو تتقارب مع التفرقة بينها في الأسماء. حتى يلتبس موضوعا منها بموضوع وعنوان بعنوان هذه عوارض نفسية يقتص بها الإنسان ولا يشاركه فيها حيوان من الحيوانات السفلى أو العليا وليعتقد الكثيرون من علماء الأجناس البشرية أن القبائل البدائية من الناس لا تضحك ولا تدرك الضحك وأن هذه الظاهرة المترقية في سلم الإنسانية لا تشاهد بين الهمج إلا بعوارض العصبية التي تدخل في حيز الإرادة، فأما ضحكة المقرور أو ضحكة المتشمد، وهذه الضحكات التي تشبه العوارض المرضية لا تشاهد بين الهمج على كثرة تجعلهم يلتفتون إليها ويسمونها بكلمة من كلماتهم القليلة، فهي والتخبط من الصرع عندهم سواء لا جرم يجد الفلاسفة غاية الجد. النظر إلى الضحك وأسبابه منذ عهد بعيد ولا جرم يجدون اليوم وغدا في هذه الدراسة بين نفسهم واجتماعيين ونقاد للفنون والآداب ونحن في هذه الرسالة نريد أن نعرف جحا ونريد أن نعرف الإنسانية كلها بهذه المعرفة وربما كان بعض ما تقدم من التعريفات مفيدا لنا في وضع جحا بموضعه من الحياة الإنسانية حيث كانت في كل مجتمع وكل حقبة وكل عنصر وكل قبيل فإن بعض هذه التعريفات يرينا أن جحا ليس بالغريب المجهول في بيئة من البيئات التي تضحك كما نضحك وتستغرب من موادر جحا وبوادره ما نستغرب، وبعض الأمثلة التي تقدمت نستطيع أن ننسبها إلى جحة فلا تخالف في معدنها ما ينسب إليه وهذه إحدى العلامات على سريان الضحك نصر اللغة بين بني الإنسان وهو كاللغة يؤدي لجميع الناس مع عين مشتركة يتقاربون بها على تباعد المنازل والأجناس، وهو كاللغة يختلف بين وطن ووطن وبين جنس وجنس كما يختلف بين قائل وقائل في مناهج التعبير بين المتكلمين بلسان واحد وفي أسرة واحدة وسنعرف جحا؟ حقا حين نعرف لماذا يضحك الناس عامة بغير اختلاف ونعرف لماذا يضحكون خاصة من شيء دون شيء ومن إنسان دون إنسان وسنجد جوحة واحدا ولا جحا الناس أجمعين لأن الناس أجمعين يضحكون منها وإن لم يظهر في غير مواطن واحد أو مواطن متشابهة تحسب كالواطن الواحد لأن الإنسان حيوان ضاحق حيث كان فلاعله ضحك آلاف السنين ولم يفهم بعد أسباب الضحك على جليتها، وسنرى بعد مقدار ما فهمه ويفهم، فسنضحك من بعضها وهي صحيحة أو باطلة، فنتعلم من الضحك كيف نتلقى تلكم الأسباب.